السماوات والأرض بالحرق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قصيم مبين وَأَنَّ الْعَامَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا بِفُنُونٍ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَخَْمِنوا أَْقَالَ فَ إِلَ بَلَ بِلَم تَثونُ بَغِيهِ إَِّ بِشِرشقِ الأأَُُ إِ رَرَبَنْقًا لَ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 وَتَنسدَوت رجُ مِنهُ حِلَّةَ تَلتَسَونَهَا وَتَرَُلكَمَ وَاخِرَ فِيهِ وَلتَبَ تَغُْمِ صَغضل وَلتَبَ تَومِ صَغْضَ بِهِ وَنَا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لغلكم تهتدون وعلامات وبالنجم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَانُّ أَسَاقِيهِ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الذين يضلونهم بغير علم ألا ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعون ثم يوم القيام جاءَتْ يَخُذُهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ رُكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَادُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ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 هم يظلمون فاصب عليهم سزاءات ما عملوا وحاق بهم بما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشرفوا لو شاء الله ما عبدنا ما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 فسيروا في الأرض فانظوا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين اَلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ الله يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَوْتِ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا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 يَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي الدَّهْرِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوَّأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 اللَّهُ لَا تُسْأَلُ نَعْمًا مَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بشر أحدهم وظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون يدسه في التراب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 وَلَوْ نُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن له الحسنى لا جرم أن له وَأَنهُم مُفْرَطُون دَم اللهَّهِ لَ قَد أَنُ سَزن إِلَ أُمَ مِن مِِ قَبدِكَ فَزَيَّن لهم الشيطان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 عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به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 نُسْلِكُ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِبًا لِلشَّارِبِ وَمِنْ سَمَوَاتٍِ خِيلِ وَالْوأَغْن بِتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَو وَرِوَالْقَن حَسَنَا إِ فِي ذَلِكَ ل آيَتَ لِطَوْم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 َ بِعمةِ اللهِ يَجَحَدُ وَلَّهُ جَغَلَ لَك مِنْ أَفُوسِكُم أَزواجَو وَجَغَلَ لَكُ مِن أَزوَادِكُم بَنينَ وَحَفَدَ تَوْ وَرَزَقَقُمْ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 هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُوا بِالْعَدِلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمُّ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ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 يَا أُمَّتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثم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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا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 انما يبنون الله به ولا يبين لنا لكم يوم القيامه بما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امم وَ وَاحذث وَ ب م ش وَح مم ش وَن تُسأل غَ ك ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد فبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم, عظيم ولا تَشْكَوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَا وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَنَرْزُقُ يَنَّ الَّذِينَ نَصَبُوا أَدْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله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 يإههَا رغدَن مِن قُلمَكَئه لقُهَا رغَدَمن كَفَرَتْ بِأَنَّ عُمَّ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الذّّوْعِ وَالْقَوْفِ بِمَا كَانُوا يَقْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشقوا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنز وَمَا قَضَى لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ بَمَنِ اطَّرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا مَا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا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 اهدِ تَبَّاهُ وَهَدَاهُ بِلا صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثم مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَكُنْ تَابِعًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اقْتَتَلُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن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 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ